احمده مستقيم وليكن في الصلاة وانا بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن انه من تسلم فله ولنا انه يدري السلامه يا رب واشهد ان اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا رسول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 اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يشرح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ويطع الله ورسوله قد خاز فوجا عظيما اللهم صل على وعلى آل محمد وعلى اله وصحبه اما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى اله محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم صلى على العالمين انك حميد مجيد اما أصدق الحديث كلام الله عز وجل. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومحدثات ومحدثات ومحدثات بدعة وكل بدعة وكل ضلانة وسلم حضرم امور محاضرتنا وافقينا بتدلع احنا بنعتم مننا في كل مضى لكن سنالي ورعته نور سناء ومطرح في كل نيتام ورضوه كريمه في المستن من ابناء وذنائم المطلوبات من وطالبات العلم المبارك ألا هو علم الله عز وجل أيات عليهم من تسلنا لا علينا وآيات على ما سنقوله في ميزان حسناتنا وحسناتكم لما لا ينفع فاله ولا بنون إلا من تسل الله لقلب السليم وهذا هو أول يجمعنا في زنان صورة المزمن فأيروني بطلب على الأسماع الله أسأل هي يوثقنا لتوصي فعض المعاني التي استمرت عليها هذه السورة المبعدة أعوذ الله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المظلم قم الليل إلا قليلا نسفنه أنقش منه قليلا أوزد عليه وركل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا سقيلة إننا فئة الليل هي أسد وطؤا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا قويلا قفت باسم ردك وتبتل إليك تبكيلة. ربنا المسريقي والمغرب لا اله الا انت افتح قوتنا اجل خط اعزائي ما زالت الصور متناسقه بتناسقه في الترتيب تناسقا بديعا فعلم الله عز وجل عن اول اصيل وهو نبينا عليه السلام الذي لا في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وكان من قصة كان كما ذكره الله عز وجل في الصورة الوحي ومالاط هذا النبي الكريم من الشدة ولكن كان هذا العنت من الانس قط ثم أثرت صورة الجن التي جرم الله عز وجل فيها عن من الدين وأنهم كادوا يركضون على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونستحمون عليه من كل حذب كما قال أنه لما قام عبد الله كادوا يركضون عليه في إخباد ومن بين الأمور التي أقبل الله عز وجل نبينا على باقي الانبياء المرسلين ان النبي كان يرسل الى قومه عامه والله النبي صلى الله عليه وسلم فكان كان النبي يرسل الى قومه خاصه اما نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم فارسل الى الناس عامه بل وارسل الى جميع الثقلين ابي اوكمه سبح الله تعالى عليه واله وصحبه ثم اليوم مع السورة الثالثة للدعاء للسورة التي يجب على كل داعية الى الله عز وجل وعلى كل امن بالمعروس وعلى كل ناهن عن المنكر بل وعلى كل مجاهد في سبيل الله ان يتزود بالزاب الذي وصف الله عز وجل لرسوله بسم الله تعالى عليه سؤاله وفضله سى الله لانه من نبي ما من عالم ما من مصلح ما من طائد إلا ولا بد انه سوف يحتاج للناس وسوفر من ذهالتهم وغدائهم وثق لثماءثهم سوفر من عنتهم من صعودة اقناعهم سوفارة عنادهم كل هذا يقد ان يقوم امامهم صدر وتؤذى ومحبة كما قال عز وجل ولو كنت صدا غليظ القلب انصد من, من حولك وقال عز وجل بما رحمة من الله لهم طبعا رحمة الله لانت لهم نعم ولكنت فضرا غليظا لقلب لنصبه من حولك فقال عز وجل قدعه الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فلا قد ان يتسمى الداعية هل ما يكن بالصدر هذا الصدر ذات هذا الصدر ذات كيف يتزوده العبد كيف يتزوده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتزوده العالم كيف يتزوده الخليطة كيف يتزاوله بامر المعروض من المنطقة كيف يتزاوله السيخ كيف يتزاوله المصلح فكان الزاد من قوضيه قم الليلة إلا قليلا قولا الأصلس النداء الأصلس النداء أن ينادى باسم العالم المصد ولا يحول عنه إلا لغرض معلوض انت معايا ولا يعني ايه الاصله ان, أن بالاسم العلم بنادي على يا ولد يا محمد يا عبد الله يا سعد يا عمر يا فاطمه يا عائشة يا فلان يا فلانة اذا عدنا عن هذا الاسم العلم الاسم اخر او لنعلم اخر يقول هذا لغرض منه التعظيم والتكريم يعني من الاغراض او الغرض التعظيم والتكريم نسمى قيل الله تعالى يا ايها الرسول بل ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته يا ايها النبي اتق الله ولا تتبع الكافرين والهالكين او يكون لغرض التهكم السخري مثل قوم قريصات فقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لبدون فقل القوم تعاود لنوسف وقالوا يا ايها له لَنَا رَبَكَ بِمَا أَحْدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُفْتَدُورَ طيب الارض الاول ايه شباك طمام والثاني There's a lot of this honey There's a lot of this and then you bet الاستهزاء والتوبيث كما قلت ان قوم سرعون الورض الثاني التذككم والسرعين كما ذكر الله عز وجل عن قوم سرعون انهم قالوا لموسى يا ايها الساح رجعوا لنا ربك بما عهد عندك اننا لم افتدون القول الاسخار لنبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. هذا الغرض الثالث الغرض الثالث المداعبة والمراطفة المداعبة والمراطفة مثل قول المرأة يبنيها يا بني يا ولدي او دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجب عليه ابن ابي طالب قد على الطراب فقام يداعبه وهو يمتد الطراب عنه يزد وهو قم ابا الطراب قم ابا الطراب ولما رأى صرفة في يد السحفي الجليل عبد محمان وقال يا ابا فريرة يا ابا فريرة وايقظ حزيفة وايقظ حزيفة بعد غزلة غزلة الحزابة قال له قم يا نومان قم يا نومان إبعا هي ملاعدة وفتفض من دول التحدث السؤال السؤال يا ايها المتجمع هل هي من الاول Hem die tweede, hem die derde. الغرب الثالث هي التحبب وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عندما تسع لما رأى جبريل فنزل الى خديدة فدعا يقول زملوني زملوني زملوني, زمّلوني فنزلت سورة الزم لما قال دستروني نزلت سورة المدسكة Son of a fanny Son of a fanny Son of a fanny Wanneer Wanneer Bezake in law يعني خلينا نحرر المسألة ورب عليك لكن انا مستدش لديك ما المانع ستريها ولكن انا انقل طبعا انا من كتبي الثلاثان الصالح وذكرت لكم ما ذكره العلامة القادم مع صفور وساحب التحرير والتنويات لكن بلاحظة جميلة بلاحظة جميلة وانا بسعب بالغبور طبعا عدت من السلطين اه نعم السير الثاني ان كنت سار قريب من صنع وقالوا هل ننصر محمدا بوصف فقال قال قالوا لا. قالوا هلون قالوا في فقالوا نعم هو واسع فلمس النبيه بساحر فحزم به الملك النبي صلى الله عليه وسلم احرزنا شديدا وتزمل في تيابس التزمل زي التعمل والتأذر والتكمل بصياب في معين التأذر من الاذار تعمل من العمة لكن التزمل هو ان يلتف الانسان او يلتف الانسان جسدها بشيء لف كاملا نفس كاملا نحن في قميص في شعار وفي بطار في شعار وفي قلوه ايه ايه لكن المعنى قريب بالنسبة للملابس من المزمن... المدفت القريب لكن الفرق ان المزمن هو ان يلقف لأ... بكامل القماش مثلا او بقطوفة هذا معنى قولي الحق تبارك وتعالى المليه من باب الحب يا ايها المنزل عبدالله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان يستعد للنبوة فاوطى اليك ان يتعدد في غان حراء قبل نزول وحي على قلبه صلى الله عليه وسلم الليالي زوات العدد كان ذكرت عائشة ذلك وذكر البخاري هذا في صحيبه فكانت مسألة تعبد منه صلى الله عليه وسلم في رمضان الليالي زوات العدد وإلهان الله و... وإلهان الله تبارك الله له هذا هذا افتعدادا لقبول الوحيد لقبول القوة ال... ثم بعد ذلك سوف ينزل الوحيد القرآن التكليف الأمر بمعروف إنه عن المنكر التوحيد وجهلات الكفار سأراد الله عز وجل أن ينزل بذلك قولا ثقيلة إن سنلقي عليك قولا ثقيلة كيف لغلل ضعيف اليدين ضعيف القلب أن يحمل مثلا حملا زنة 100 كيلو بروات أو مائتي كيلو جرام او ثلاثمائة جرام هو ضعيف نهد ان يجهز وان يعد وان تصبح يده فوية لان يتحمل هذا السكت فكيف لقلب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان يتحمل كل تلك التكاليف وان يتحمل القرآن تقلقته بمعيض ان يتصيد فأراض الله عز و سلم تعتاد لهذا الكوم فقال قم الليل إلا قليلا بس معا يد جبا إن, إن نسمي صورة المزم صوره صد صوره صد البتاعيه انا سميت صوره محمد الكتم وصوره وصوره الـ... غائب المؤمن وصوره التاو قراءه صاوزه ما نول بسمهنا اتب العباد صوره ليخ في دعواته الجن في النبي صلى الله عليه طيب انت طالب علم وتكون بداعيه ستام ابيت اليوم بداعيه وهنا شي بعد وزن حاني وبل يدريك وبل يدريك من قدرها في ليله لا عملنا عملك تفرط تعلم اهل الارض علقه تفرط من المستفرين السيد الاسقل بن قيميه القيم ومحمد عبد الوهاب وعبد الصفيق الصرافي وقال ائمه والاماه انه هو وفلان وفلان وفلان ده جد من ذهب انت بست مع اسلام انت بست تتعمل مع دهايب سويت تتعمل مع بني ادم سويت تتعمل مع الناس سويت تتعمل يهو من الرخامة والغلاسة وسوء الاخلاق والغداء والتخلص والعنت والعند انت بتتقبل بكل ده ساي كل ده تتقبل ساي مابد ان يسرع قلبك فرعا صالحا والله اللي بيناه الهواء يرد لم تجد فرعا صالحا تنفع في قلبك الا بقيام الليل ان قيام الليل هو تلخيص لقوله عزازل قد افلح من زكاه اصلاحي لي ان اعيد تلك العبارة على مسابيعكم مرة اخر ان قيام الليل هو تلخيص لقول الحق الغوارك وتعالى قد افلح من زكاه وهو عن انه قال قلّا أن يقوم الليل بناسق قلّا أن يقوم الليل بناسق وإنذا نمرت إلى القرآن ستجد أن حارة عزيزي الله مدع الصالحين لهذا قال تجافع ينوبهم عن المضادع ربهم خلصا وطمعا ومنا رزقناهم من فقود. وقال عز وجل والذين يديتون لربهم سجدا وقال أمن هو قانط آماء الليل سادما وقائما يحمر الآخرة ويرجو رحمة الله حتى قال الله لنبيه ومن الليل تتهجر جه سافلة لك عسى ايه بعثك ربك مقاما محمود كن بلليل حتى يزعى القلب ترعى صالحة القلب كالارض الارض القلب كالارض الصالحة والقرآن كالماء ومعلوم ان الذي يقول الليل لا يقرأ في صلاة شيء وغير القرآن يد القلب يتطهر من ادرانه من الحقق من الغلم من الشح من العجل من الحسد بي, بي, بي, بي, بي, بي, بي من السخانات والصدادات ويزداد اقياء وهو ينبض في الصدر ويصعد في بداية الاكتمال يظهر ويصعد دليل السميت يعني هو بيبقى اهو في السلا ثم تبدا عيناه تفتت بالدموع ويصعد القلب من سن جسده في مراحل الاكتمال الى كانه تحت زين العابدين عند صدره منتهى انه يرى الله عز وجل وتشهد روحه يمر به حس قطيعة قلبه كل ده طالع على ده الكلام ليس اسود لكن القلب قد يرتشفه قولنا بالنسبه لللسان ولا يمنعه من الغضب ويمنعه من الانفعال ويمنعه من ان يغضب على الناس ينفله بل ويتحمل اذابه ويجد في قلب قوة ويجد في قلب القوة ويجد في الواد سنورا كما ثبت عن بعض السبب هذا ليس حديث كما ثبت عن بعض السبب انه قال من كفرت صلاته بالليل حسن واجهوه بالنهار لذا اتعذب الالم احمد تحديم السبب جدا عندما بات عنده طالب علم ووضع له ماء فاتوا عليه السبب توجد الماء كما هو فقال احد طالب العلم لا يقوم هنا الليل لذلك عندما ترسوا الخلق في طلبة العلم صامع عن قصهم او مع ملائف او مع حتى شيوخهم فاعلم انهم قصرت هذا الباب ليه لان قيام الليل يؤددك لان قيام الليل يؤددك ولذا لا وانت تكتري العز لذلك سؤال الحسن البصري محمى الله تعالى يعني سعيد ما باله هذا النور اللي انتو نراه في ودي وكان اصمت قال اقتلت منها لقل بسم الله واخر قال علجت القيامة سنة ما معنى علجت يا سلام علجت القيامة سنة يعني علجت يعني صبر على القيام وصبر عليه مر ينام ومر يقول ومر يتغلبه نفسه ومر يتغلبه عينه ومر يغيبه سيطانه ومر هو ينتصر على نفسه ويقول مر على مرة وانما العلمه التعلم مر على مرة سنة هو في الزهاد هذا علاجه القيامة سنة اسمع واتنفسك دي في الاشتراك نفسك الاستيام ده يا ابن حبيب والله يا فليك تفتن بشأة ولا بسواج ولا بأوهات ولا هتلهم مصريف ولا مرض ولا نعب ولا هتلهم بكرة ولا هتلهم خالص سوف يكون قلب معلقا تحت ظل الاصل سوف تفضح الدنيا في عينيك دنيا سوف ترى هالدنيا على حاجتكاتها وانا لا اقولي هذه الاية انا اخيلك على اكتشتات ماتها جدا جدا جدا والدكتور صيد كسير في عفاني اسمه روثان اللهي ايه كسير موجود ومطبوع ويمكن تنسلوك من على رابع المتحدة الوقتية اسمه رؤمان الليل كتاب ماتع جدا قدر له السيخ عقد القرني والسيخ الاسحاق الحيني والسيخ الدكتور محمد اسماعيل مقد كتاب ماتعي عنه يقرأوه يقرأوه في دي بس كل المشكلة التي اضندن عليها ان الدين علم الوعباء العلم عشرة تثمية العلم عشرة فقط والتثمية على العمل يعني هذا الكلام هذا الكلام انا اكيد اجزم انكم لم تسمعوه لأيو مرة بسوط ان يكون الكلام اللي انا بقوله ده انت اوه مرة تسمعوا. ابدا بس ان مرارا وتكرارا هل قمنا نحن به التدخين مثلا كل الناس يعلمون انه حول حتى المدخل لا يعمل كثير الف واحد ما منها ربطا والغيبة والنميمة وال والأرضن وال... وال... بالمعروف مع المرأس مصيدة من يسوى العمل العمل معان الله عز وجل قال ولو انهم سعلوا لم يقل علمو ولو انهم صالح لا يروع الظن بهم دفنا خير لهم واحد واسدد فيثك اثنين واذا لا يتنمهم الذين اجرم عظيمه ثلاثه صراطا مستقيما اربعه مرات عظيمه جدا بطرت على الحال اذا انا علاس ابناء وخالات الثاني يا اخواتي من طلبة العلم إذا علمت سريئا سحوله الى واقع عمل سيسعى يدارك الله عزيزي من المكة في عزيزي المراتب ثم يرضوك علما آخر فتسجد به ما وقف الإلم أحمل على الحديث الحديث الإسلام إلا وقام بسه وإن لم يحصل إليه يعني هو قرأ ان انا بسهم اللي احتجنا واعطوا انا وطيبة دينار فبطيئا الحجام اللي حاجم الناس اللي اتركه لانا جيه وسيلة من وسائل الحجام الانام احمد لا يحتاج للحجامة يعني انه مفتجة من الشقيقة الوقيقة اللي هي السباعة النصف انا ما عنديش حجامة ولكنها طبع الحجام وطبقه وطبع الحجام فحتجم واعطاه دينار ليه تطبق اللي قاله تطبق اللي دي سنتأسألكم عنها يوم القيامة وأحاليكم بها عند الله تعالى لما تقوم بسيط وطلبت علم وصيخات فاظلات وتجديسة من حياة الناس إياكم أن تثمنوا الدياني العملي في حياة الناس يريد سحرة الميزة السعرات الأولى بسيطة التمثيل تستمت تسمى السجرة الأولى عمل في حياتك. متعودش تكسير تنشد ناغو قال الله قال الله بطول قال الله قال الله بطول قال الله قال الله بطول قال علم, علم علم علم علم ثم هو انهاء عزك الله كان حماك يحميله اسفار فانا ترى ان ضمان في الهود كانت ان احتماحية عملوك لذلك قال بعض السلس من ضل من علمائنا ففيه شرهم في الهود. ومنظل من الغبادنا ففيه شعورا من نصار أي حاجة أنت سمعتها حاولات التلقى يعني أين أنت من صلاة البحى أين أنت من النوافن أين أنت من قيام الناي أين أنت من السبقات أين أنت من السلقار أين أنت من ديسل وان دا أين أنت من سيد الأرحام أين أنت من أمر الراحل الموقر أنت أنت تعلمته وقالك 27 طلب علم 27 طلب العلم عظم 30 طلب العلم بقالك سنة واحدة طالب بقالك كلمين طالب العلم يافي يا الله عزيزي وحاسبك على العلم هذا سوفك حاسب عليه سلم ماذا ماذا ماذا تسمعين جدا مسألة قيام الليل دي لسنة مهمة لكي تكونوا معاه صليفين ان اردت من على طريق النبي السلام والانبياء وعلى طريق الصليفين وعلى طريق الدعاء والعلماء وطريق ان يهتم يهتم تلك رجلة معاهم سيقول لك من حرم لك هل الليل من تصير قيام الليل اه من غير قيام الليلة تغييح نفسك لأنك من غير قيام الليلة من دنيا الذي دخل المعركة بغير سلاحة أو قصريات من غير غير سلاحة بغير سلاحة في الماكتب بيدين خاليتين لا <تصفيق> يمسع الله يجب انا اقول لكم هذا الكلام و انا ارامتكم نفسه ان النفس فأمارة من السور ولكن عسى ان اصابت الفعلة طيبة من صالح ان حضراتكم من السرطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمن كف الليلة عندها أن فضلوا فضلوا الدور الدعم وانزل الله على قلب النبي صلى عليه وسلم على حالته الليل كان حب ان نقول سوره المزمل تسون ايه زاد يا اهل العلم الى ان 19 ايه متليه الايه الاخيره الان 20 مدنيه واثني اذكري اصطنباطه ومدنيتها لقول, لقول الله عز وجل واخرونا يقاتلون في سبيل الله تقرؤون ما تسر منهم معلوم ان القتال فرضك لما ثمن عليه سكن ولا كان عندما صرب فرض صرب قيام الليل كله طول الليله الليل المعروف الليل ثم قال إلا قليلا يعني ما يقول من ددايته الى نهايته اننا قال الا قليل القليل بقد ايه نصفه فاذا استرثنا الله ازوجاً نصف الليل كان واجباً على النبي ان يقيم النصف الاخر عيش كذلك الا قليل يصف يعني مثلا لو قلنا ان الليل يصل الى مثلا 10 ساعات ان هو على نفس الله عليه الصلاه والسلام يكون مثلا 6 ساعات نصف اا يعني منه قليل او حاول ان تنقص من هذا النسب قليلا قليلا هذا يعني في ثانيه يقل كل جزء النصف او من النصف لذلك قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوب صلاة الليل أفضل الصلاة خاطرة قال ابن عباس من صلى بعد العساء فكعتين أو أكثر فقد دات لله سجدا وقائم تاني تاني قال, قال ابن عباس من صلى لله سبحانه بعد العشاء ركعتين او اكثر فقد لله ساتنة وقائمة وقال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام نبي الله الناس داود كان يصير يوما ويصير يوما تحدثني عن حميزة انا اكاد قولده اسمان انا طيب انا ممكن انا ممكن ان تقفوا اسمان يعني قال مثلا انت هو قولده انا اقفوا بس بس السيام مست اسمان ده يعني انا اعرف الشيطن لي بقول لما صدت اسمان ده اوضب طبعا اعني هو اقضي عليها العادة العبد لكن اقلقته عليها يا اخو انا لا تذكر هذه هي كنز العلم وعللا عليك المساله دي بتنتهي في دور ان انت لا غدا بتتحول من العلم لواقع حياتك في دنياك ثم بعد سنك في دنيا الناس واحب العمل الى الله هذا هو المفت وينقل ثم قال وافضل القيام قيام داويد كان ينام نصف الليل ويقوم سلطة وينام سدوسة كان يقوم كان ينام نصف الليل ويقوم سلطة وينام إيه والله عز وعلا مدح قوما بقولين ومن هم يستغفرون قال قول الليل الا الحديث عن قيم الليل طويل الحديث عن طويل طويل ومهم يا صيب ولكن والله الذي نعيره حرمنا مثل هذا الصرف لما قال فبتين ان الله سلم ان عز المؤمن فسكة جمائية وعلم ان الصرف المؤمن سيقيامه للليل وان غرزه الثغاءه يهمه في ايد الناس الذي تبع وسنه الله وسنه المؤمنين شاف ان كان فيك استن رضيع المؤمن ان اقول انه ديل الليل ناعس ولو الليل الليل التلرز بسبب بالزر. تضرع تنفيذ الواتس بين يديك عزيز الجبار صلى الله تعالى سليل بين يتيك وأنت راكل وأنت ساجب وأنت واصل للقيام وانت, وأنت يعني فتعتك بالسلوس هنعيش الشيء معه قال تعالى والتي نكفروا يتمتعونا ويأكلونا كما تنكلوا الأنعام والنار ونصف الله ونفسنا بحدها هؤلاء وعلى فاتيمة قال احضارك بالنهار جيدتكم بالله وعرض ما تلقى قريبا سنة سنة سنة ساعة ساعة اينام ازاي اينام كالكتير قال احضارك بالله وان البيض صلى الله عندنا دقل على اسم معذرة من البيض دقل على فاتيمة وعليه تتعدد وقال على تسليحان فقال عليه الله يا رب صلى الله ان الله حمد يد الله عز وجل فانسان يبعثها بعثاه فقال علي الله صلى الله هو يضع يده على تغيبه ويقول يقرأ قضاء تعالى وكان الانسان اكثر شيء جامل بالاسس نبع اعداؤنا في الحرمان ما تبقرين بسبب تنزول الافلام والمسلسلات والصهر والنام والامور ما تدخلو له كذلك في الحديث فمن لما يكره انه مقبلا للهشاء وان بعدها كان يكره منها قبل التشهد الحديث بعدها الصبر من عنه الا الضروره الا الضروره قبل الليل الا قليلا نستقر او منه قليلة او زد على النفس او زد طب هنعمل ايه وردت للقرآن ترطيل وردت للقرآن ترطيل القرطيل معناها التفريق معناها تفريق لذلك لو صفت بعض الصورات الجيسة وراء بعض وراء بعض وراء بعض وراء بعض نص من عشبيه سياره 40 050 سياره, سيارة بتتصينخف بعضها ولكن هناك مسافه بين كل سياره وسياره وان كانت صغيره يسمى ايه يسمى رجل. وان كانت الاسمان متباعده ليس مفصصا كما تمت سميه ثغر ركن ثغر ركن الترتيب هو القراءه بتؤدى وهي قراءه النبي صلى الله عليه وسلم وقراءه اهل الجنه لذلك يقال صاحب القران يوم القيامه اقرا وعلق رئيس اقرا باحسن طب باحسن قراءه فينزل المنزله كان كنت تقرا نزلت هنا وترسي وفيه وفيه في ترتيله في تدويره في تحقيق دي مرتفل القراءة القراءة سيئة والقراءة سيئة لكن افضل نوع القراءة الترتيلية التي كان علينا من حتى انك استعى ان تعدى لذلك تقول عائسة ولا يسليدها للقراءة ولا يسليدها كسبتكم ولا يسليدها كسبتكم يعني انك بستطبيق قراءة في الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم حتى يقرأ الصورة فتكون أطول من أطول منها طيب إيه؟ احنا لا نركز التبتس على الجانب الـ الـ على جانب العلم إنما على جانب التبتر على جانب التفتر إن هو يقرأ ويسهم المعنى وردت للقرآن ترتيبا كل دي مقدرة كل الآيات اللي فاتت اللي من احنا منتكلم فيها دي مقدرة استعدادا لنزول القول الثقيل على قلب النريس صلى الله عليه وسلم كل دا استعداد لي سنلقي عليك قولا في بيتمسيب بيتمسيبها ديت الآية على قولي من عسما قلت عليكم مرضى ومطورة لقد قلت لهم رجز بج مرضى الله القول الأول إن, لسانك تقول أنها ولقد ان في قراءه فعلا تاريخ طويله لذلك تقول عائشه انها لما قدر عيتي ان ليس ملاص لنا وفي ليالي شديده وبرد يتنازل عن وان جدينه لا يتصف بعقل لا يتسرع عرق يعني عندما ينزل وحي من على النبي صلي الله عليه في ليله شديده برد في ليله ذي أن يسلم له من يسلم بي على من سجد ما يعالجه من الواحد حتى اذا نزل علي الوحي وما ديه على الطبش الطبنات الصدق ان الحديث كان البخاري ياتي الوحي على عده اصناف لمن يسلم مثل الدرس هو اشده علي واحيانا ياتي نصف الراهب وكلمه او يبقى نفسه هو شدني عليه بثلاثه جامد اسئله جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد معه يعني بيصدق اشعاري رسيله صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم هو زعن في الثقيل فهذا لا يتعارض مع قول عز وجل و لقد يسرنا القران للذكر ما سالت ذكر حاجه و سالت على قلب النبي حاجه هذا يختلطنا عليه يكون الامر سالت نزول وحي من اللوح المحفوظ من بيت العزة في السماء اوم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالقران شيء لقد يسرنا القرآن هل من المدرس ده القول الاول القول الثاني ان, أن القرآن فعلا صاق جاي عندما يذكر الله عز وجل النار وما عدت من العذاب ان المجلومين في عذاب جهنم خالدون لا يفكروا عنهم فيه فيه فيه فيه فيه, فيه, فيه, فيه. ودعظلناهم ثان وعمر والين والقناد وتالك اليق علىنا ربك فخرجت تقوم الضريعه الفنه وما عبد الله عز وجل من النعيم المقيم الناس الله يرحمه ويطمئن اهلها الاوامر والصلاه والصوم والهيام والتفويض النكاح الطلاق الصائع بسعائف انه قومه تقيل بمثيث من الاعجاز عن الامر كان عبد الولماء والبلغاء والصحاء واهل اللغة الذين قرأوا القرآن وما عشانك الى الان نأخذ من دفورتي ونأخذ من معينتي الذي لا ينضي نهجز في بلاغتي نهجز, نهجز في لغتي ده جزء في عملي ده من كل شيء ان صلوات النهار هي قوام الدين عملك قيام الليل يا رجل يعني عمرت ليه لازم اعمل عمارتي بقيام الليل ليه بقى لو اتمنى النهار او لماذا لم يخصص لنا والعصر وقتا في النهار بعصات الفجر او عصات الظهر او قبل صلاه العصر اا إنا سنرطف عليك قوة الفقيرة لماذا اختص الليل هذا لماذا قال قد الليلة ما قد قد النهار الاجابة على هذا السؤال في قولي تعالى إن ناسئة الليل هي أسد وطأا وأقوى وقفلة وفي قراءة إن ناسئة الليل هي أسد وطاءا وأقوى وقفلة الآن او مهمة جدا جدا جدا ناسات النايل قيلة هي النايل كله انتو عجلواتي على اخوكم اسم صبروا انتو الله هو الى مال ومسايخ اصاب الله اعلم مني صبروا علي يا اسمع انتو كدوكو السروح بتاخدو كدوكو فكر قد ايه حاضر مالك الفصح يعني اللي بتخالف هي الاكل مع قلب تقول فعلا اسفيا اه كده الليل انت هناك ثلاثه اكمال في نفس الوقت القول الاول القول الاول هو اول الليل, أول الليل. القول الثاني هو الساعه التي بين المغرب والعشاء القول الثالث هو الليل كله ومن يبو ارجحي الاخوال والله اعلمall yo انه كلما انقلت ساعة كلما انقلت ساعة بين الليل نسعة الاخر بدون الليل انقلت ساعة نسعة اخر ساعة بعد ساعة ساعة بتنشأ بعد الساعة تقال اننا ساعة الليل بتعله اسد واضعا يعني اسد واضعا بتكون بين القلب وبين اللي بين القلب وبين سنتكون بساتين المول الصخب الصخب الصخب العائليه والصخب والاحتكاكات والمعاصرات والسيارات والدائعون واولاد عن التفكير خلال عندنا الناس حرز في غرفه المزينه كثر في في يكون هناك اتفاق بين القلب وزين الجارح قال صلى الله عليه وآله وصدقائه الصلاة خير موضوع الصلاة خير موضوع من اراد ان يستكسر فان يستكسر لذلك قال عسى الله يستعينه بصدر ويصدر والصلاة ليلا ان يستسقل قلب صدر وانتقاش الباطل وفهز الادرين وقمت الحساد وضعت الثقار لكن الامد قد يقن ساعتنا الساعة ليس هناك على والت الارض دلد بتحكم السريع ليس هناك حاكم كصلاح الدين ليس هناك منيط على الرأي الا اله الله يصير الرد والتغتان كيف ننفصل النادينا في والخيون والمعتقلات في الصدر يقيني يقيني ويقيني ويقيني ويقيني ويقيني يعمل ايه يقوي الصدر الصدر ويقويض الصلاة لا يسلم القيام الليل مصد بمصدد قال ان ناسية الليل يوم الليل نشد وطؤا و اقوى اقوى وقيلة في القرآن او طريق الهداية قال الله عز وجل ان هذا القرآن يهدي للنجفع اقوى فاقوى وقيلة هنا ان الهي بتعود على القرآن المتلوك اما انها بتعود على القرآن المتلوك من فريق طائب القرآن انه يسلي بالقرآن او انها تعرض الى النتيجة المتركبة على ثلاثة القرآن تاني, تاني. يا ابقه مقيلة هنا اما ان هي للقرآن نفسي انك مسباب حذبك بالقرآن يعني انا بحفظ حذبك كذا بس عارف احفظك كويس احفظ لي عشر ايات او 20 ايه واجي ويطلب الحفظ بان اصلي في الليل بما حفظته في المهار دي اقوى وخير يصريك ده افضل افضل طريقة لحفظ القرآن يحفظ المهار في المهار ويطبق بالليل يحفظ القرآن ويصلي بان انت حفظت المهار بالليل ويكتناع عقصي علا يعني وفيك اي ايه تقع او صورة تقع او مسحابك هتست حس... رجع التفكه واتهاجع عليه او ان القرآن يقيم لسانك ان القرآن يقيم لسانك على طريق القريب في النهار ان انت لا يفعش تقيم الليل وتتقسى بالنفسة صلى بس قيام الليل وتسحى تسترقل تسده هذا وتشتمه هذا وتلعنه هذا وتزرح هذا وترتاضي هذا على هذا بسحالة لا القرآن بطريقة اخرى بيقيد اللسان ويقيد لان القلب اتقرب على انك الداشة بمبغر اذا من وصير صلاحها في الليل قيام الليل صلح الجزء بكل يوم من اللسان اتنا ايه الاسم صلح اسمه الله خير مبارك الله فيكم احسن على الله عليكم و الله و قدركه الله تعالى اتنا ايه السمك نحن نحن في مصر نحن بوقت صد اوه ان ناسئة الليل هي اسب وطؤا واقوى مرقيلة طب هنا انفعش النهار على النهار وقت تباك وقت معالجة الدعوة وقت تعرض لجداء الناس و الى الناس واذا تخلص الناس ان لك في النهاري سبحا طويلة ان لك النهاري سبحا طويلة السجح اسم يطلق على العين صح والعبط؟ ان تكون اصلاع دي يعني يصبح في دحرن يصبح في نهرن لا يقال يصبح في عين اي يصبح في القدر القدر اللي يضع في اسمية في, في, في, في, في البيت اسماعيل طبخ ده راسك في مثلا لغاسمها اين عم مثلا ماذا لا يمثل سلاحك ونجرب نخش يبقى يسكرك في المكان الياسر معايا معايا يا جماعه نزل حركه الافلاك والاجرام قال عزاز وبنقوله هو كل بالك يبقى السباحه طيان بتتغنما ساعه الذكاء صح ولا غلط القمر الثاني بتفضمن استمرارية في الحركة وعدم التوقف ما ينفعش الأفلاك بتقف ما ينفعش الأفلاك بتقف ابدا فذلك لا ينفع للسباح الذي يسبح فيناه ان يقف الا يغرق ما ينفعش لا بد ان يكون في الحركة مستمرة في الحركة مستمرة في لذلك افذت منه تسبيح الله و وتعالى سبحانه لايه الاسرة سبحانه وتعالى عم يقول انه هو يكسليح العبد الهرب لان لان النفس اكتفت بالسغور لان صغير الفاح السديد او السديد صغير الفاح السديد ذلك نازالت بقى بصغير الزفا انه هو ايه النمرة الدولة تبا وحسن هو هم ghost ربنا كذا تذكرني ليله الكثيره الرب ده نوع صفته فالرب ده صاحب الرؤسى صاحب الوجود صاحب الرب يضل عن ان هو رب الناس رب المسلمين والمارد اللي لا اله الا الله تتذكروا الصحبه هو رب الناس اللي هو اله الناس ما ينصحش ناخد يطير ما على حد غيره لان هو الرب هو الاله ما رعنا الوكيل هذا دا سنفهد عنه اللقاء القادم مع فرح اسمه الوكيل اللي هو تعبده هو عليه اللي هو توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تكون وتقلبك في السابقين ما تسألت التوكل لهم اخطر يكون على الاطلاق عليك توكلته يا الهي يا سمير المره الجايه هنصح الله ان يكف المره الجايه انتم تبقى مش زي اللي جاي ميعادنا بكره هو لا لا لا لا ميعادنا الثلاثاء ان شاء الله كما هو ان شاء الله ميعاد الثلاثاء كما هو في خصوص الثلاثاء كما هو الخميس اجتماع الدعوه كما هو في مصر انا كنت بدعاء انا على وشك الرجوع الى مصر كنت الله عز وجل لن يعفى عن الله عز وجل لاخوت العصر والعصر يوم بكره بكره الله الاثلات انا موجود الخميس باعتوار الخميس لهذا الجوع لن اكون روزول الجوع على السبت سوف اكون روزيدا الجوع على السبت اكون روزيد السبت من العديد هنتقبل السبت من العديد اول طالة السلد طيب الحمد لله ان انت تربت الحمد لله بتنتف انا بعتذر بعتذر الأحد القادم الاحد سنين والسلفات والارضعات والخليص القطع انا لما اطلع, أطلع عليك ارسل على الايميل يا انا لم ارخص هشوكتب و من هزم هادوك من عناي اهدوك اهدوك هذا النباقي الثاني ارضو بعادة ارسال امتحنات مادة تفصية اصلا لان الهند جائعة و عايز اعمل مردعة على الاسماء كله خدني اعيد بيسفيرت مره بارك الله عز وجل فيك اسم الله الكبير رب